يلا جانا يلقينا جانا سمرا جانا يلقينا جانا دي هدي تعلمنا صايقه وريجالي ساه دي هدي تعلمنا صايقه وريجالي ساه بيصفوا في نتعلم ما بعد كربله أوقف التعليم عبد الله ينحر حرمله كل طفل يدرس حميد شلون حنت معوله يحفظ بدرس رقية والسبايا والفلا قدوة الطلاب قاسم في التفاني والإباء قدوة الطلاب قاسم في التفاني والإباء احنا طلاب ومعلمنا السماء تنصبه مثل عباس وعلي الأكبر وباقي الكوكبه واضح المنهاج ما يحتاج مصدر مكتبه منهج المظلوم للشطار سهل ومصعبه أنا ذكرت امتحاني وجهدي ما يذهب هباء انا ذاكرت امتحاني وجهدي ما لما فاضلات بصنها وهي الحجاب كل نسان تحضر دروس العقيلة بانتحاب لن ندرس من السماء نقرأ في صورة مصاب خرجت نسوان من هالمدارس أقوية خرجت نسوان من هالمدارس أقوية جامعة عاشور والصف المعاتم واللطم والشهادة منتهى التحصيل وصعبها رقم اجمع مالك بنوحك في النهاية بتسم انت ناجح وبتفوق من جهنم من فطم احتفل بدموع من نيران في يوم العزاء احتفل بدموع من نيران في يوم العزام